الله اغفر لنا ذنوبنا وارجع لنا وارجع وارجع وارجع وارجع وارجع وارجع وارجع الَّذِي بتصريح الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ على أَيُّكُمْ أَحْسَنُ تصريحا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ صدق من دعفه الله شاهد من دشرا ونقرار وداعين من الله بإذنه وفراثا من ونحن على ما قال خالقنا وراضحنا ومولانا من الشاهدين وبآيات من المؤمنين والجيب من المطادين والقاشين اللهم لك الحمد على ما يحضر من إلا وجه الثالث ومثل عن شهر رمضان وإيانه اللهم لك الحمد على أنهدتها من عام من الهنين. أن تجسد بيته لنفسك وأن يحضر على قد شهادة أن لا إله إلا الله وان محمد رسول الله وَمَا صَنَعُوا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ لَا يَحْمِلُ اللَّهُ عَنْهُ ذَنْبَهُ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ حَمِيمٍ كِتَابٌ أَوْ مَسَاءَةٌ إِلَّا اللهم الحمد على نعمك العلم وآلات سنة ولك الحمد حكر على نعمك الله وغفة التي لا غيره ما علينا منها وما نجمع بس ولا إنك الله لا إله إلا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 اللهم إنا عزيزك ذنو عزيزك ذنو الهك نواقضنا بيدك عزمتنا قضائك نسالك اللهم اجعل القرآن العظيم ربي قلوبنا اللهم اجعل القرآن العظيم ربي عبدينا وجلاء عبدنا ربينا ونور وملائكتنا وهدايتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا اللهم وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا وملائكتنا انا الناس و اقرى قلبها يا رب العالمين الله عزيز عنا منه المسلم صلى الله ولا تجعلنا اللهم اجعل شانجا لنا وطعنه شكيلا يا رب معلم اللهم اجعلنا ممن اتبعه الى ولا تجعلنا ممن اتبعه القران وجد في الى النار Oh, I'm not going وإِنَّمَا هَذَا الْأَمْنُ مِنَ اللَّيْلِ بِالْعَادِلِينَ وَآذِبِ وَمَا عَلَيْنَا مِنْ هَيَمَانٍ لَمَعْلَمٌ اللهم نسأل أعيش تنظر منه ومن تنظر منه ونرى طير ولا اللهم رحل اللهم ارحمهم اللهم رحل لك نتجل بأنك بالله اقرد وأنا محمد عز ورحم بقرد على ذلك اللهم رجلهم ورحمهم حواهم اللهم عارمهم وعروا عنهم اللهم أسلم بقردهم وصل وصلهم وكماً مضايات في الماء وفيد اللهم جالاً بالإحسان and love اللهم صل على اللهم صل على النبي اللهم صل اللهم ارحمنا اللهم اللهم اللهم اللهم اللهم اغفر الله الله الله الله الله الله الله الله لنا اللهم وكل ما ماثل وفعنا اللهم احفظنا من دخل من في اللهم الزمان اللهم ارحمنا برحمتك يا رب العالمين اللهم لا تكلنا على اللهم لا ربنا فاهي اللهم لا تظلمنا اللهم من على اعصاب اللهم انا نعوذ بك من شرورهم اللهم بك من شرورهم ونعوذ بك من اللهم إن باعثنا همن يصريكنا اللهم ان لنا همن يصيرنا ليس لنا اله غيرك اللهم, اللهم, اللهم إن لك عزيزاً غيرنا قد أغلق ولك لإله إجهارك العالمين وعبد اللهم العالمين انت انت رجاءنا اللهم رحمتك فإن عن من أعمالنا. اللهم اغفر لعبادنا اعذبنا ارحمنا اللهم لا إلا اللهم اغفر لعبادنا اللهم لنا لنا ولا اذننا ولا اغفر لنا ولا لنا ولا Allahumma يا معاشنا اللهم اجعل لنا آخره خيرا اللهم لنا من, الله من, الله من, من يا من الجميل يا من عظيم يا, يا من لا يجوز ان يعملهم كسرى يا سيدنا ويا مولانا ويا غايه اخوتنا نترك اللهم الا تشري خلقنا في النار اللهم لا تشري خلقنا في النار اللهم اعدنا من النار اللهم اعدنا من عذاب القبر اللهم اعدنا من عذاب الدنيا اللهم لا اله الا الله الرقيم اللهم جنبنا عند السؤال اللهم عند السؤال لا اكبر من إلهنا ومداني. إلهنا ومداني. إلهنا الحمد وَرَدَنَا لِلْجَبَةِ أَخِنَى الْجَبَةِ وَعَطِيَةُ الْجَبَةِ الْعَطِيَةِ أَهْنَاهَا وَقَاعُ الْجَبَةِ أَخِنَى الْجَبَةِ وَقَاعُ الْجَبَةِ أَخِنَى الْجَبَةِ وَقَاعُ الْجَبَةِ أَخِنَى الْجَبَةِ وَقَاعُ الْجَبَةِ أَخِنَى الْجَبَةِ الله لا اله الا هو انت اعقاب من بشر وحق من اضوه وانصر من سبه وارأه من ملك واجه من سبه لا, لا من اعطاع انت الملك لا شهر انت والفضل انت تنش من هالك من نوسك من الا بيجي ولن فطاع من يا ربنا خلنا نواصل ونسخ والصلاة والصلاة والصلاة ونستقبل الآيات على من يبذل من يبذل يبذل والدين والأمر ما يقطع والعلم ما يغيب والخلق لله والعباد لله بسم الله وبه ربي نسأل من هذه من النار من النار الله ما من النار الله أن من النار الله ما شاء الله من من اللهم الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم لنا على الصراط المستقيم اللهم نستعن علينا في عقد ما من سلم العاقل اللهم من يالف العاقبه اللهم امينا من امر الكلام يوم اللهم لا اسمها الا اللهم لا اسمها الا دينا اللهم من اللهم لا اسمها الا اللهم هذه اسمها الا دينا اللهم لا اسمها الا لا اسمها الا دينا اللهم ربي ربنا قدنا من كل قادح في الله لا شيء ملكت اليمين ولا السماء الا لك اللهم تقبل دعاءنا صلاه يا اللهم صل على النبي صل على شهر رمضان في النبي اللهم على النبي شهر رمضان في صل على النبي صل اللهم النبي حسناتنا اللهم النبي حسناتنا اللهم النبي صل على <تصفيق> يا سيدنا ولا ولا يا رب العالمين اللهم اجعلنا نبتكر من السعداء اللهم إنا أتينا من اللهم إنا إنا عبديم اللهم اجعل هذا عبديم إنا عبديم اللهم إنا إنا عبديم إنا يا اللهم إنا إنا عبديم إنا لا من لا تراغ في كل العلوم ولا تسالته الحسنين ولا يسكر الله الحسنين ولا تسليمه الشعاب ولا يكتب آه اللهم ان خير اعمالنا اخرها اللهم خير اعمالنا اخرها وخير اعمالنا خواتمها وخير ايامنا يوم نخاف وخير اعمالنا اخرها يا لي الاكرمين يا رب العالمين اللهم انصرنا الله الله من ولا من الله ولا من اللهم الله علينا الله من ولا من علينا الله ولا من علينا ولا ولا اللهم اغثنا من شده وعذاب الاخره اللهم اغثنا من قلوب المسلمين اللهم اغثنا اللهم امين يا اللهم امين يا اللهم امين على العالمين اللهم امين يا اللهم امين يا اللهم امين يا اللهم على كل اللهم اللهم لهم يا رب العالمين اللهم ألوك بين قيمة المسلمين أو بين اللهم بين قيمة ومن لا اله اللهم من على كل خير على الحربيت. اللهم من All right, اللهم اجرنا من النار اللهم اعذنا من شر انفسنا اللهم منا نعوذ بك من شر كل ما ذكر اللهم منا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا اللهم من نعوذ بك من شر كل شر ولاه العالمين اللهم فينا نسال هذا السلام والكرام نسال الله يرحم الراحمين فانت على رجائي لك الا اللهم الله اله ربنا و إلهنا عليك علينا و الرب قد عظم العالمين وان الله لا اله الا انت نتجنا والآخرة انت على كل شيء قدير الله هو نصيبنا في المرض و في أمورنا كلها الله إنا نسألك العافية فاجعلنا مع أولياءك في أهل جنتك من النعيم ما من الرياء الله من الله بل الارمين اللهم عزيز بلا يا رب العالمين اللهم انا نسألك انت الله لا اله الا انت يا نسألك يا بالجلاد والإسلام لحظك ومهزورتك اللهم اتعلنا ممن نسفت من مفيدون لما هدين ولا ولا اللهم اصفق علينا من دركاتك وظلت وظلت اللهم اصفق علينا من دركاتك وظلت وظلت اللهم بإسألة الأن ميوم القب ونصالتهم يعلمنا الذي لا ولا اللهم يا ذا من الواصفين يا اللهم من كل لا يخاف من دعاء لا يرجى دعاء الله ومن, ومن علم الجلال, الجلال اللهم من نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحين واولاك الربوب نعوذ بك سبيل الصعود عندي منك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك وأولئك وأنبياء من اللهم إني أنا صبح مركين فن بين يديك اللهم مركين فن بين يديك اللهم هذا السعاد وهذا العمل وأنسى الله لا إله إلا أنت فقصوا لنا أحمالنا وأطوالنا وضعاءنا مرحل لنا وأطوال من أطوالك وذلك من مالا تغضاه يا أسان الحرمين اللهم مننا نسألك الإخلاق والأول والعمل ونسألك الله ثم على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم دعوا بنا يا رجل دلال والسلام دعوا بنا قائمين اللهم تصف بالدن والنشانك الشميع العليم وحب علينا امينا كانت تجواب الرحيم خبنا دع شهر من الناسينة واخرنا خبنا ولا تأمي العلقنا بشر السمحنا الضهو عن دنين المدرمنا خبنا ولا تتحملنا مالكاتك لنا جز وعفو عنا وقفو لنا وقعنا انت على القوم لا تحملنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤونك رحيم اللهم قلنا يا أحمد راحلين اللهم إنا مسؤول الجلال والإكرام أنت وصلتنا فيما ضعي من ساعات شهر رمضان بما يحكي شده وفرضاه اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صلى الله وعلى آله وصحبه أجمعين